المسيح عيسى بن مريم في ومن الضر ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن يكون لي ولد المرسل قال كذلك اللهم أخذك تُقُمْ بِآيَتِي ثُمَّ نَذُوقُ